الكنيسة الشرق بتعيد قسطنطين وامه إلاني وبتعدوا مساوي للرسل انا منعرف لاي قسطنطين كان بيو حكم ولايات بغربي أوروبا لم يمات هو ورية العرش بس اشتلق انه في اثنين من الحكام جيرانه ريدين قتلو بشن حمله وبيحتل ايطاليا بس قبل ما يفوت على روما كنت معركة حيمي بشوف عليمي بالسماء بهذه العلامة تنتصر وصليب مبين انتصر سنة 312 والسنة 313 بيطالق أنون في ميلانو اسمو لدي دو ميلان بيسمح للمسيحيين يمارسوا ايمانهم كانوا بتعرفوا المسيحيين متطهرين وبالدياميس يعني تروحانه الكنيسه بس هو بعد وطني كان بدوا يعرف الايمان مظبوط دعي لمجمع ولما يحتل روما صار الامبراطور الوحيد ونقل عاصمته من روما الى القسطنطينيه اسطنبول حاليا وآخرت مجدة قسطنطيني وعمل مجمع نيقه 325 وهنيك بمجمع نيقه حكموا على الأريوسي اللي ما بتعتقد إنه يسوع المسيح إله متساوي للآب في الجوهر وهوني بعت أمه هيليني للأرض المؤدسي تتفتش عن عود الصليب ورجعت سنة 327 لقيت عود الصليب وكملت على روما وماتت هو قبل ما مات طلب العماد وندفن بالقسطنطيني بكنيسة الرسل اللي عمره لهذا اختصار حياته طبعا قسطنطين بدك بده الواحد وقت كتير طيق رأي قصته بس شو بدي شدد التجربة اللي انتصر عليها اليأس والخوف بهالوقت هو لأنه طبعه هيك ربنا قال مثل قال عن مربولوس بدي نزله عن الحصان بدي فرجيه كيف ممكن يبلش مسيره الكنيسي ومسيره المسيحية عن يد هذا الزعيم الكبير المنتصر شوفوا عليهه الصليب بس الصليب ولا مرة بيكون علامه انتصار عسكري هيدي رمز انتصر عسكريا كان في يخسر في مسيحيين خسروا بس وين الرمز تبع بهذه العلامه تنتصر انتصر على اليأس، انتصر على الخوف، انتصر على الجبن، انتصر على البخل، انتصر على الضجر، انتصر على الفتور. يعني قسطنطين بهالعلامة اللي انتصر فيها، فسحلنا المجال نقدر نعبر عن إيماننا، ما نستحي فيه، وتشهد الكنيس، بس ما نتكل بطريقة سحرية على دخيرة عود الصليب مثلا حطه أنا دخيرة عود الصليب ومشي الحال بمشي وان مكان ما بيصير شي مش مصبوط بيصير لك شي إذا كان أنت مارفات دخيري بإيمانك تصور حط دخيرة عود الصليب وبتقتل وبتزني وبتسرق وبتسرق وبتسرق الناس حطة تخير عود الصليب مش سحر بقى بهذه العلامة تنتصر إذا حطيت الصليب بقلبك وعملت بموجب ما يقول لك المصلوب من صلي للإديس إسطنطين ومنطلب شفاعته لأنه بالكنيسة الشرقية طوابطه شفاعته تيعطي حكمة وجرأة عند الحكام تيعرفوا ينتصروا على الشر بقيم الخير وإلى اللقاء